بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر مرؤبهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 119. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 110. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين 111. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم, فأنجيناهم ومن شاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَنَّا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّ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 119. جعلناهم حصيدا خامدين 110. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 111. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمَن عنده لا يستكبرون عن عبادته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 انقفهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا انحي ال اليه الا انحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 116. لا يسبقونه بالقول وهو بأمره يعملون 117. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما انذرون ولئن مسكم نفحه من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين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 117. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين 118. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 119. قالوا وجدنا أم أنت من اللاعبين قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا كيد الناس نامكم بعد أن يرون لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم طارمن فعله كبيرهم هذا فاسالوهم فاسالوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أن الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 127. قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِخِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا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 سَوْءَ إِن فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْرٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَرَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا إنهم كانوا القوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ الطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يبوصون له وَيَعْمَلُونَ عَملاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أرحم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 Wa fi rahmatina innahum min salihin wa dhanun idhhabam ghadiba fadhanna fanada بنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا هو أنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجا فلا فيها من روحنا وجعلنا وابنها وَتَقَطَّعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا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 129. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنما سنا اولائك انهم مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقى الملائكه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 فإن في هذا لبلاوا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إليه أنما اللهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإنما تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي لَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لكم ومتع حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون